فإن الله تعالى يقول الأصل الكتاب والسنة في كل باب يريد أن يقول إن مصدر التلقي والاستجلال عندنا الكتاب والسنة فهو مصدر تلقينا ومصدر استجلالنا في عقيدتنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسائر شؤوننا فالأصل الكتاب والسنة قال ولا يقال للأصل لما ولا كيف لا نعترض على الشرع ولا على الدين العلماء يقولون في هذا الباب وقد يأمي نحو هذا الكلام أيضا عن إمام أحمد ولعله أخذه من شيخه الشافعي قال لا تقل في باب القدر لما ولا تقل في باب الصفات كيف هذا أمر مهم افهمه واعرف ما ذل عليه لا تقل في باب القدر لما لما خلق الله كذا لما فلان مات لماذا فلان غني ولما فلان فقير ولما حصل كذا وكذا من الحروب والفتن وغير ذلك الله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الذي يدريك ولذلك كم نتوجع أحياناً لما يجري في كثير من بلدان المسلمين ونتمنى إن, أن هذا لم يقع الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم لله في ذلك حكم لا نعلمها قد ذكر عن بعض السلف أنه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال حبست بكلمة قيل ما هي قال مررت على أرض مجدبة فقلت ما أحوج الناس إلى الغير أرض فيها جذب وقحط. فقلت ما أحوج الناس إلى الغير قال الله عز وجل أنت أرحم بعبادي مني فالله عز وجل الذي يقضي ويقدر ما يشاء وهو أرحم الراحمين ألوهيته مرتبطة برحمته الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ورموبيته مرتبطة برحمته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فلا تعترض باب القدر لا تقل لنا وباب الصفات لا تقول كيف كيف الاستواء كيف النزول كيف المجيء كيف مجهول الله كيف يدل الله الإمام مالك رحمه الله تعالى قال مقالته الشهيرة لما سأله ذلك السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم أي معلوم معناه في رواة العرب علو وارتفاع قال كيف مجهول كيفية الاستواء لا نعلمها والإيمان به واجب بالاستواء وبأن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة قال شيخ الإسلام لأنه لم يسأل السلف وهم أحرص على العلم عن هذا فكان بدعة وقيل لأنه سؤال عما لا يمكن الوصول إليه والإحاطة به فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جواب الإمام مالك هذا صار قاعدة في جميع أبوض في جميع الصفات من سألنا كيف يد الله كيف وجه الله كيف نزول الله عز وجل كيف كذا كيف كذا من صفات الله نجيب بهذا نقول مثلا لو قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نقول نزول معلوم معلوم معناه في لوات العرب والكيف نجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدا لو قال كيف وجه الله كيف يد الله قلنا الوجه معلوم معلوم في لوات العرب وصفات الله عز وجل صفات حقيقية والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا فإذن الأصل عندنا الكتاب السمي والأصل لا يقال له لما لأنك إنما تعترف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقول كيف لأنه لو كان لنا خير في معرفة الكيفية في صفات الله لا أخبرنا الله عن ذلك ولو كنا يمكننا إدراك ذلك ولنا فيه مصلحة لما أخطاه الله عز وجل عنه والصحابة الذين هم أحرص وأعلم وأتقى وأبر لم يسألوا عن ذلك فلا تنقب تفتش تبحث عن شيء وقف عنده من هم أتقى لله وأعلم وأحرص على الخير منا نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها حتى يأتي نص أو إجماع على خلاف ذلك نعم. الواجب إجراء النصوص على ظاهرها لأن الله تعبدنا بظواهر الكتاب والسنة الله عز وجل قال بلسان عربي مبين وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أبفالها وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر وليتذكر أولو الألباب وهكذا أيضا أمرنا ونهينا فعلينا أن نمتثل وهناك من أهل بيضا من يقول ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر نعوذ بالله لماذا؟ قالوا لأن ظاهرها التشبيه فيها إثبات وجه وإثبات يد وإثبات كذا وإثبات كذا لله عز وجل وهذا لا يفهم منه إلا التشبيه وقل لا ظاهره إثبات الصفات ودلت النصوص على أنها على الوجه اللي أقل ليس كم شيء وهو السميع البصير فنفى الكيفية أو نفى النذلية وأثبت الصفات لله عز وجل، فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها في باب العقيدة، في باب المعاملات، في باب العبادات. الأصل نجري النص على ظاهر، إلا أن يدل اجماع أو نص آخر على أن هذا الظاهر غير مراد، وأن المراد كذا وكذا. هنا إذن نعمل مقتضى الأدلة، نعمل بمقتضى الأدلة. نعم. An Yunus ibn Abdul A'laqal Kala Muhammad ibn Idhisa al-Shafi'i Al-Asnu Qur'an atau Sunnah Wa'idha ta'salal hadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Fasukhal isnadu bihi fa huwa sunnah Wal hadithu ala zahirih Wa'idha ahtamalal ma'ani Fama ashbah minha zahir al-ahaliti Aulaha bih وإذا تكافأت الأحاديث فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْ لَاهَا نعم هو يقول الأصل إجراء النصوص على ظاهرها ثم أورد شكالا وقال إذا احتمل معاني إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فما العمل قال فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولاها به يعني إذا كان النص يحتمل عدة معاني ننظر في النصوص الأخرى على ماذا تدل فنحملوا عليها طالما أنه يحتمل عدة معاني أحد تلك المعاني دلت عليه بقية النصوص فيحمل على ذلك ولا يحمل على المعنى البعيد الذي ما دلت عليه نصوص أخرى ووجه آخر قال إذا تكافأت الحديد يعني ظاهر والتعارض وهي متكافئة فما العمل قال فأصحها إسناداً أو لاها لهذا من ترمى الترجيح المقدم نقدم الأصح يعني مثلا مقدم ما في الصحيحين على ما في أحدهما مقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما كان خارج الصحيحين ومقدم ما كان متواترا على الآحاد وهكذا وقال الإمام الشافعي رحمه الله والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر يقول والأصل أيضاً في حصوص القرآن أنها تجري على ظاهرها حتى يدل إجماع على أن المراد غير ذلك يعني مثلا قول الله عز وجل ومرأته قائمة فضحكت الضحك ما معناه معنى المعروف عند الجميع لكنه لكن المراد هنا ضحكة أي حاضر مع أن من المفسرين من قال ضحكة ضحكة معروف يعني تعجبا أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب وهكذا أيضا قول الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أجمع المفسرون على أن المعنى معنى الفحشاء هنا البخل وظاهر النص فهو فوحش معروفة فحينئذ إذا دلت دلّ سنة على أن معنى الآية كذا وكذا كذل ما جاء في قول الله عز وجل في الآية التي نزلت فأشكلت على الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله أين لم يظلم نفسه فهم النص على الظاهر وأن المقصود بالظلم بالمعاصي فقالوا أين لم لم يظلم نفسه قال ليس الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فبين لهم أن المرال بالآية غير ظاهرها الذي تبادر إلى إلى غنين وإلا فالأصل أن نجري النصوص على ظواهرها نعم وقال رحمه الله وأنه أي الحديث على ظاهره ولا يقال إلى باطن ولا خاص إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره نعم هناك متصوفة مثلا قلات الشوفية يقولون الشريعة لها ظاهر وباطن وباطنها خلاف ظاهرها ويقولون هناك علم لدني ليس في أيدي الناس هذا كما يقول العلماء بالإجماع أنه زندق من ادعى مشاريع لها باطن يخالف الظاهر هذا فتح باب زندق وإلحاب هذا كفر بالإجماع وهكذا أيضا الباطنية يقولون إن ظواهر النصوص غير مرادة والمراد بواطن أخرى حتى في أركان الإسلام الصلاة ليس معناها الصلاة المعروفة والصيام ليس معناه الصيام المعروف والحج ليس معناه الحج المعروف والزكاة ليس معناها النزك الأسلام والجنة والنار إنما هي رموز وليس لها حقيقة وإنما هذا تخييل من الرسل ليقناع الجمهور وليتبعهم جمهور الناس، وهكذا أيضا يأتي الرافضة ويفسرون القرآن بغير تفسيره الرافضة والباطنية قلوا مثلا في قول لا عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة الجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وهكذا أيضا ينزلون آيات على علي بن أبي طالب شيرت الزقوم قالوا بن أمية وشيئة كثيرة يأتون بها من عندي أنفسهم ويقولون إن عندهم علما ليس في أيدي الناس وأن عند آل البيت من العلوم وأن القرآن الذي بأيدينا ناقص بقي شيء من القرآن بل ينسبون السحر إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الجفر الأسود والجفر الأحمر ونحو ذلك فمن هنا تعلم أهمية كلام هؤلاء الأئمة في أن الشريعة على ظاهرها لأن الله إنما خاطبنا بظاهر الكتاب والسنة وأنه لو فتح هذا المجال لقال كل زنديق ما شاء في أجيب فسر الآيات الحديث بما يحلو له ويقول لا أنتم فهمتم من الآية كذا معنى كذا وكذا طيبين الصحابة وإن التابعين وأتباع التابعين وإمة الإسلام من هذا المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء نعم Wabarakallahu wa hafizakumullah babu majaan al-Imam as-Syafi'i rahimahullah annahu la yajuzu mu'aradatun nususis syar'i bil 'aql ani Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad syafii wa dzakara Abu Abdillah bin wa dzakara Abu Abdillah bin Idris as-Syafi'i faqala sami'tuhu yaqul inna lil 'aql haddan yantahi ilayhi kama anna al-bashari haddan العقل مع النقل كالأعمى مع القائد فالقائد هو النقل والأعمى هو العقل العقل لا يقدم على النقل والعقول الله عز وجل خاطب أصحابها ليعوا الحكمة والمقاصد الشرعية العظيمة ذكر الله عز وجل الآيات لقوم يعقلون يتفكرون و ذكر إن في ذلك لآيات لأولنها وتلك الآيات نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالعقل لا يقدم على النقل وإنما الأصل في هذا النقل ولا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح كما بين شيخ الإسلام رحمه الله الف ذلك الكتاب العظيم الذي قال عنه بالقديم في نونيته ما في الوجود له نظير ثاني الذي يسمى بدره تعرض العقل والنقل ويقال له در صحيح المنقول وصريح او صريح المعقول وصريح صحيح المنقول وصريح المعقول فلذلك لا تعارض والعبرة في هذا بالنقل المعتزلة ومن جرام جرام يقولون لا الأصل العقل والنقل تبع له ويردون نصوصا لأنه تخالف العقل وجاءت مدرسة العقلانيين الذين قالوا كيف نصدق بقصة يأجوج مأجوج كيف نصدق بنوم أهل الكهف هذا يخالف العقل كيف نصدق أن موسى لطم ملك الموت حتى فقى عينه هذا يخالف العقل كيف بخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وأحداث أشراط الساعة والملاحم قالوا هذا يخالف العقل وقال من قال قبحا لهاتيك العقول فإنها عقل على أصحابها ووبانهم وكان شيخ الإسلام يقول يا ليت شعري بأي عقل نفهم الكتاب والسنة هذا يدعي أن ما ذهب إليه المعقول وهذا يدعي أن ما ذهب إليه المعقول وهذا وهذا فبأي عقل نزم الكتاب والسنة ولذلك العلماء يقولون الشريعة جاءت بما تحاور فيه العقول لا بما تحيله العقول الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول تندهش وتعجب من حسنه وما فيه لكنها ما جاءت بما تحيله العقول العقول تقول لا هذا مستحيل كيف يأمر الله بهذا كيف ينهى عن هذا ولهذا قيل لبعض الناس لما أسلم كيف عرفت أن هذا الشرع حق قال ما أمر بشيء فقال العقل ليتهنها عنه ولا نها عن شيء فقال العقل ليته أمر به ليته أمر به فلذلك الإنسان يحذر في هذا الباب من رد النصوص بالعقول والظاهر علماء ينتسبون إبن العلم في هذا العصر بعضهم يقول كل حديث يخالف العقل ضعه تحت جزمتك ولو كان في البخاري المسلم وظهر من يقول أنا أقبل قول الطبيب الكافر ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الضباب أو وقع الضباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد يناحي ذا آخر دواه الكلام زندق وكفر هذا الكلام زندقة وكفر وهناك من يقول مثل هذا وهناك من يقول ما يعقل ولا نقبل أن النساء ناقصات عقل ودين هذا ما نقبله فقولنا ترده وتأباه ونصوص كثيرة يتلاعب الشيطان بكثير من الناس فيزعمون أن تلك العقول لا تقبلها أو أنها تردها والعقل كما قال الشافعي له حد ومنتهى كالبصر الإنسان يرى إلى مسافة ما بعدها لا يستطيع أن يرى ما بعدها وخلفه وهكذا أيضا العقل له حد معين ليس سطيع أن يتجاوز ما وراء ذلك وإنما يقف عند حجود الشرع نعم قلت حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله من وجوب الأخذ بالسنة ولو كانت آخادا في كل باب وإجرائها على ظاهرها نعم، هذا الذي ذكر من قبل عناية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا وهم السنة إذا صحت عملنا بمقتضاها عقيدة وفقها ولو كانت أحدا لا نستوى أننا لا نعمل في العقائد إلا ما كان متواترا بل إذا صحت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنينا على ذلك كون يقول لعل راويا أخطأ لعل راويا وهل العلماء المحدثون جعلوا قواعد وأصولا وضوابط وشروطا في الراوي والمروي واحتاطوا احتياطا عظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فثم يأتي بعد ذلك العلماء ينقلبون يشرحون يفتشون يبينون وقد حفظ الله عز وجل سنة بعلماء الحديث نعم عن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله في مسألة تثبيت خبر الواحد ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ملافه تنفذ تنفذ إلى ملافه بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ملافه ترك إنفاذ أمره نعم يحتاج الشافعي ويقول في تثبيت خبر الواحد في حجيته لم تزل الْكُتُبُ رَسُولِ الله تَنْفُدُ إِلَى أُولَاتِهِ بِالْأَمْرُ وَالْنَهْرِ يعني يرسل الكتاب مع واحد ما قال لا نقبل إلا أن يأتي به جماعة عدد كبير بل أرسل الرسائل إلى ملوك الأرض يرسل الرسول واحد ضحية الكلبي وفلانا وفلانا يرسلهم ويرسل العمال واحدا منهم أرسل معاذا إلى اليمن أرسل أبا موسى الأشعري أرسل علي بن أبي طالب كل واحد في جهة ويأتون ويقولون أرسلنا رسول الله ما قالوا إيش الدليل نحن نحتاج إلى عشرة حتى نقبل مثل هذا متجد مثل هؤلاء حتى على مستوى الحياة الشخصية تجد أنه يقول لك في حديث الرسول ما أقبل إلا المتواتر ويسمع الإذاعة يسمع كلام مذيع كافر فاسق فاجر علماني يقبل كلامه طيب لماذا ياخذ جريدة ويقبل كلام الصحفي يأتي إلى محل سياسي ويقبل كلامه ويبني عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط العلماء شروطا عظيمة للراوي والمروي يأتي ويقول لك ما أقبل لأنه ليس متواترا الله أرسل الرسل واحدا بعد واحد نعم ثم ساق الكلام إلى أن قال وهكذا كانت كتب خلفائه من بعده وَمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْخَلِيفَةِ وَاحِدًا وَالْقَاضِي وَاحِدًا وَالْإِمَمُ وَاحِدًا فَاسْتَخْلَفُ أَبَا بَكْرٍ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرٍ ثم أمر عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا فاختار عبد الرحمن بن عوف قثمان بن عفان يقول الخلفاء أفراد أين التواثر وكذلك أيضا ما كانت من القضاء والإمامة الإمام واحد هل نقول هذا واحد ما نقبل خبره لأنه واحد لابد أن يكون الإمام عشرة أو عدد يستحيل شعارة واطؤهم على الكذب لا القاضي واحد ونقبل خبره والإمام واحد وهكذا أيضا في باب الرواية الشروط المعروفة نعم Wa'anirrabi ibn Sulaiman Qal, haddatana Muhammad ibn Idris Qal, lam asma ahadan nasabahun nasu Atau nasabah nafsahu ila ilmin Yukhaliku fi anna faradallahi azza wa jal Ittiba'u amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa attaslimu lihukmihi Bi anna Allah azza wa jal Lam yajal li ahadin ba'dahu Illa ittiba'ahu Wa annahu la yalzamu qawlun bi kulli halin Illa bi kitab Allahi Atau sunnat Rasulihi Sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa anna ma siwahuma taba'un lahuma Wa anna faradallahi Ta'ala alayna wa ala man Ba'dana wa qablana Fi qabulil khabari an rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam, sallam Wahidun La yakhtalifu Fi anna faradha wal wajib Qabulil khabari An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى نعم. قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في وجوب قبول السنة سواء كانت موافقة للقرآن الكريم أو ممينة له أو زائدة عليه نعم هنا الإمام الشافعي وغيره من أئمة السلف يقولون بوجوب قبول السنة سواء كانت موافقة للقرآن يعني مثلا حرم الله الزنا حرم رسول الله الزنا أمر الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله قتل النفس المعصومة واكل الربا وشرب الخمر والسرقة والعقوق حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا إذا جاءت السنة مبينة للقرآن الكريم يؤخذ بها الله عز وجل أمرنا بالصلاة لكن ما أخبرنا في القرآن ولا بأي واحدة أن الظهر والعصر والعشاء أربعة وهن المغرب ثلاث وهن الفجر ركعتان ولا أخبرنا ماذا نقول في قيامنا وركوعنا وسجودنا وبماذا نفتتح الصلاة ونختتم ولا مبينة لنا في السنة في القرآن أنصبة الزكاة كم نصاب الإبل وكم نصاب البقر وكم نصاب الغنم كم نصاب الحبوب والثمار وكم نصاب ما يتعلق بالأثمان وعروض التجارة ونحو ذلك وهكذا أيضا الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم لم يأتي في القرآن صفة الطواف الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق ليس في القرآن منها سبعة أشوار ولا من أين نبدأ ولا من أين ننتهي ولا ماذا نقول ولا أيضا كم عدد أشواط السعي ولا كم ولا في القرآن رمي جمرات ولا متى نبدأ بالوقوف بعرفة ولا متى ننتهي ولا وقت المبيت مزدلفة كل هذا ليس موجودا وإنما جاءت سنة ببيانه وهكذا إذا جاءت سنة بشيء زائد على ما في القرآن ففي القرآن مثلا الله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع فالمحرمات من الرضاع بالقرآن اثنتان فقط الأم والأخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب يعني سب على سبيل إجمال وعدل كبير على سبيل التفصيل هكذا أيضا لما قال الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال وَأُحِلَّ لكم ما وراء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها الله عز وجل قال في المحرمات من المطاعم والمشارب وقد فصل لكم ما حرم عليكم زاد النبي صلى الله عليه وسلم وحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من من السباع فجاءت السنة بشيء زائد فالسنة مقبولة سواء كانت موافقة القرآن أو مبينة لمجمله أو جاءت بحكم مستقل جديد زائد على ما في القرآن وهكذا إذا خصت أو قيدت، نعم قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا هذا min zikri ma mannallahu bihi ala al-ibadi min ta'allumi al-kitab wal-khikmah dalilun ala anna al-khikmata sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'amadha karna min mafkaradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulihi wabayyana min mawudi'ihi aladhi wadahu allahu bihi min dinihi dalila ala anna albayana fil fara'udil mansus fi fitabillahi min ahadi ahadhi al-wujuh بيان فيه، ولم يحتاج مع التنزيه فيه إلى غيره. نعم، يقول إن في القرآن إن أنواع القرآن ما هو بيان واضح، ما احتاج إلى زيارة بيان، فلم تأت السنة البيان. نعم. ومنها مات على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. Wa minha ma bayanahu an sunnatin nabihi bila nasi kitabin. Wa kullu shayn minha bayanun fi kitabillah. Fa kullu man qabila anillahi fara'idahu fi kitabihi. Qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Sunanahu bifardillahi ta'ata rasulihi ala khalqih. Wa an yantahu ila hukmih. Wa man qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Fa minallahi lima ftaradallahu min ta'atih fayijma'u al-qabula lima fi kitabin lahi walisunnat rasulillah al-qabulu likulli wakhirin minhuma anillah wa in tafarraqat furu' al-asbabin lati qabila biha an-huma fama ahalla wa harram wa faradha wa hadda bi-asbabin mutafarriqah kama sha'ajalla thanau la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Walaupun Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah menetapkan pada mereka kebenaran dan tidak membiarkan seorang pun dari mereka yang mengingkari kebenaran. Dan Allah telah mengatur segala sesuatu dengan kebenaran. Dan Allah telah mengatur segala sesuatu dengan kebenaran. Dan Allah telah mengatur segala sesuatu dengan kebenaran. Dan Allah telah mengatur segala sesuatu dengan kebenaran. Dan لِيَعْلَمَ مَنْ عَرَفَ مِنْهَا مَا وَصَفْنَا أَنَّ سُنَّتَهُ إِذَا كَانَتْ سُنَّةً مُبَيِّنَةً عَنِ اللَّهِ مَعْنً مَعْنَ إِذَا أراد مَا أَرَادَ مَفْرُوضًا مَعْنً مَا أَرَادَ مَعْنً مَا أَرَادَ مِنْ مَفْرُوضِهِ مَعْنً مَا أَرَادَ إِذَا كَانَتْ سُنَّةً مُبَيِّنَةً عَنِ اللَّهِ مَعْنً مَا أَرَادَ مِنْ مَفْرُوضِهِ فِيمَا فِيهِ كِتَابٌ يَتْلُونَهُ وَفِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُ كِتَابٍ أُخْرَى، أَيْ سُنَّةً أُخْرَى، أَيْ سُنَّةً أُخْرَى، فَهِيَ كَذَلِكَ أَيْنَ كَانَتْ. لَا يَخْتَلِفُ خُقْمُ اللَّهِ ثُمَّ خُقْمُ رَسُولِهِ، بَلْ هُوَ لَازِمٌ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَوْرَدَ رَحْمَةُ اللَّهِ خَلِيْفَةَ أَبِي رَأْفِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال La ulfiyanna ahadakum muttafiyan ala arikatih Yatihil amru min amri Mimma nahayitu anhu Atau amartu bih Fayaquulu la nadri Ma wajadna fi kitabillahi Taba'nah Suma kal Wa fi hadha tathmitul khabari An rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa i'lamuhum Annahu lazimun lahum Wa in lam yajidu Lahu nasa khukmin Fi kitabillahi وين وصلنا؟ ما بتجيش قد ما عندنا اس اسامه اسامهنا قد زدنا المطلوب خلاص ناخذهم غدا اه طيب ها اوكي تبغي تقول قد زدنا على على الوقت المحدد الحمد لله الآن نمشي عشان يعني ايضا وإن شاء الله ننتهيب نستمر الحال على هذا ننتهيب بكم مسؤولا إلا هنا بزاك الله فيه